ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إِذَا تتلى عليه آيَاتُنَا قال أَسَاطِيرُ الأولين كَلَّا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 كذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوب يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رئيق مختوم قتامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون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 وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكير وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون